وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَأُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ تَتْمَ اتخذ من دونك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 وَقَدِ امْنَاءَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَانًا مَثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يُومَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلٍ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 فَقُلْنَا أَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا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 فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَاباً وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَاماً وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُو عَلَيْهَا صُمَّوْا وَعْمِيَانَا